والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأفوسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون لأفوسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا